بَاكِفِينَا فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلبة تخرج مِنْ أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 وَتَحْسَبم أَيقاظُ وَهُم رُقُدَ وَنُقَلِّبُهمم ذاتً اليَمين وَذا تَ الشمَال وَكَلْبُهُم بَاسِطُ ذِرَعيهِ بِ وَصيدَ لَ يطَّلَعتَ عَلَيْهم لَ وََّيتَ مِنْهُم ف رارَ وَلَم لِتَ مِنهُم رعباً وَكَذَلِكَ بَعثنهُم لِيَتَسَأَلُ بَينَهُم قَال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بوادقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم وَيَأتِكُمْ بِِزطِم مِنْهُ وَلْيَتَلَقَّف وَلَا يُشْعِرًاَّ بِكُمْ أَ أحدَدَا إنِهُ إ إن يَظْهاءُ عَلَيكُمْ يَْجُمكمُمْ أَوْ يُعيدُكُم فيِي مَِّهِم وَلًَا. وَلَن تُفِْحُ إِذًا أَبَدَم وَكَذَلِكَ عَثَرنَا عَلَيهِمْ لعَهُُ وَأََّ وَعددَى اللهَّهِ حَقُّ وَأَن السَّاع وَأََّ السَّاعتَ ل رَيبَ فِيهَا إَِتَنَا زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمرْرَهُم فَقالواضَنْوا عَلَيْهِم بُنْيَانَا رَبّهُمْ أَلَمُ بهِمْ وَلَ الذي نَ غَلَبُ علىى أَمْرِهِمْ لنَاتَّخِذًاَّ عَلَيْهِم مسجد سقولُونَ ثَثَةُ رابِعهُمْ كَلْبُهُم وَقولُونَ خَْمسَةٌ سَادِسهُم كَلْبُهُم رَجمًا بالِالْغَيبَ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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك انا اكثر منك ما لو واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا فمَا أَظُُ السَّاعةَقائِمَةَ وَل إبودِتُ إلَى رَبِّي لَأَجدًِا لجدِدًاَّ خَيْرَ مِنْهَا مُ قَلَبَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بالِالَّذِ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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه مِنَ السماء فاختلط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 وَإذْ قُلّنا للِمَلائِكَ تِسْجُد لِآدمَمَ فَسجَدُ إِللاا إبلَلسَكَانَ مِنْجِن إِللاا إبَلسَكَانَ مِنَ الجِّ فَفَسَق عن أَمْرِ رَبّه فَتَ التَّخِدونَهُ وَذُررنتَهُ أَوْ لاء مِن دُول وَهُمْ. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا وَجَعَلنا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا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 وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْنُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَماا بَلَغَى مجمعع بهِ م نَسياحوتَهُما فاتخَذَ سبيهُ في البحر صرب فَلَما جازَا قَا لِفَتَهُ آتنا غدَ أنا لقدَ لقد لَنا مِن سفرنا هذا نصب قال أرَأيتَ إذْ وَين إ الصَّخرْرَةِ فَإِن نَنسيت الحوتَ وَم وَما أَ سَاله إَّ الشيطانُوا أن أذكُرَ وَاتخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْر عجبَ قال ذَكَ مَا كُ نَبَو فَر تَدد على آثَالِهِ مَا قَصص فجدد بدَم مِن عبادنا آتَينهُ رحم تَمِْن غِندِنَا وَعَمنَا وَعَمْنَاهُ مَِّدُ النعِلْمَا قَالَ لَهُم سَهَل الأأَتَّ بِعكَعَلَ أَنْ تُعَِّمَنِ مَِّا عُلِّمْ تَ رُشْدَ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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما, استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا, فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصدا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا, فخشينا أن يرهقهما قضيان وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 وَمَا فَعَلْتُهُ وَعَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأْتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ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 فَإِذا جَ أَوعدُ رَبّ جَعَلَهُ دَكام وَكَانَ وَعْدُ رَبّ حََّّ وَتََكْنَا بَعْضَهُم يَوْمَعِذ يَموجُ فيِي بَعْضِ وَلُ فِي خَافِ الصّورِ فَجَمَعنَاهُم جَمام وَعرَبّ نَا جَهَنَّ مَ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 حَبطَت أعمالهُم فَل قم لَهُم يَومَ القياامَةِ وَزن ذَلِكَ جَزاءُ جَهنَّمُ بماكَفَ وَاتَّخَذوا وَاتخَذُ آياتِ وَصُولهُ زُوى إِ الذيينَ آمَنُ وَعمِن الصَّانحات كََت هُم جَّةُ الْف الدَسِنُ